يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَأَقْرِئْ لَهُمْ مِمَّا يَلْحَقُون بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ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 إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله بذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التَّغْرِيرِ ۗ إِنَّ اللَّهَ